وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا 111. ونحن أحف بالملك منه ولم يؤت سعة من المال 112. قالوا أنه يكون له الملك علينا ونحن أحف بالملك منه ولم يؤت من المال قال إن الله خطفاه عليكم وزاده بسخة في العلم والجسر قال إن الله خطفاه عليكم وزاده بسخة في العلم والجسر والله يؤتي ملكه من يشاء والله واتع عليم والله يركع من يشاء والله واتع عليم